التابون العابدون الحامدون السائحون الراعيون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشّ المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي استغفروا للمشركين ولو كانوا ليقرب ولو كانوا ليقرب من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم موعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عدول لله تبرأ منه إن إبراهيم لآوى حليم وما كان الله ليضلل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من ذور الله من ولي ولا نصير